نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتمروا بالنذر ولقد راودوه عطيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر